بسم الله الرحمن الرحيم العقد الفريد من كلام العزيز الحميد تلاوات مختارة لفضيلة الشيخ محمد بن خليل القارئ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ويصدون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 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهير بيتي, وطهير بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عنيق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها ويطعم البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق لا أسكت الله صوت شيخنا بتلاوة كتابه وزاده بالقرآن شرفا وفضيلا كما نذكركم بأن حقوق نشر هذا العمل محفوظة لكل مسلم مع الدعاء للشيخ ولمن عمل على إخراج هذه التلاوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته